وكيف تكفرون وانتم تتلون لا عليكم آه وَمَن يَتَّصِلْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ பத்தி إِلَّا இல்ல وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَانكُرُوا عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَع فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على فَاحْفُفْ وَرَتِّمْ مِنَّا نَعْرِفَ أَن قَدْ قُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَلْتَكُنْ مِنْ وَمَن تَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ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 كَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيم يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ وَتَسْوَدُّ الْوُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سُوءَتْ وُجُوهُهُمْ فَأُمِّنُوا بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يَدْعُونَ تَوْثِيقُ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الظُّلْمَ لِلْمَلَاءِ